نستمر، فأما الصغر والوسطى وما هو مشهور ذائع بين الناس فلا أظن أن هناك حاجة ملحة في الحديث في الحديث عن أول العلامات الكبرى خروج المهدي رجل من آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم من ذرية الحسن بن علي فهو محمد بن عبد الله الحسني العلوي الفاطمي من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابنته فاطمة ومعلوم أنه عليه صلاة والسلام إن حصل نسبه الشريف في الأوبة إليه يعني يفرق ما بين نسب بني هاشم والفرق ما بين النسب المنتسب إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم من ذرية فاطمة فبني هاشم كذر يدخل فيها آل أبي طالب يدخل فيها آل عقيل يدخل فيها آل العباس يدخل فيها آل جعفر لكن قو لكن عندما نقول من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم أي من ابنته فاطمة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان له عبد الله والقاسم وإبراهيم وهؤلاء ماتوا قبل البلوغ وكانت له أم كلثوم وروقية فهما كلثوم تزوجها أثمان رضي الله تعالى عن وأنجب منها لكنه أنجب منها عبد الله ثم مات وهو صغير وأمر قية فلم ينجب منها بقيت زينب وفاطمة فزينب تزوجها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع وأنجب منها أمامة ثم لم يكن من أمامة ذرية، فانقطع النسب، فلم يبق إلا فاطمة، فانجب منها علي رضي الله تعالى عنه أرضاه الحسن والحسين ومحسن، فأما محسن فمات وهو صغير، فبقي الأمر في الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما فكل نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو منحصر في في ذرية الحسن أو في ذرية أو في ذرية الحسين، مثلا زين العابدين علي بن الحسين هو من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الحسين هو الذي قال فيه الفرزدق هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم وليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من